Book 2 39 39 Autorike Taatul اين توجد اقرب محطه وقود اين توجد اقرب محطه وقود مولون كاتكينه رهف معي عجل مبنشر معي عجل مبنشر ساوت هل يمكنك تغيير الاطار هل يمكنك تغيير الاطار Mul on vaja عدة لترات ديزل. احتاج عدة لترات ديزل. Mul ei ole ليس معي بنزين بالمرة. ليس معي بنزين بالمرة. Kas هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين إحتياتي ق هلستة أين يمكنني أن التصلة بالتليفون؟ أين يمكنني أن التصل بالتلفون م بكير أحتاج لخدمة سحب سيارة أحتاج لخدمة صحب السيارة؟ يق <تصريح> بحث عن كاج تصلح بحث عن كاج تصلح <تصفيق> يخت الن لقد وقع حادث سيارة <تصفيق> لقد وقع حادث سيارةله تلف <تصفيق> أ يوجد أقرب تون أين يوجد أقرب تيفون؟ <تصفيق> هل معك mobiil kaasas. Hal maaka jowal khalawi? Hal maaka jowal? Me vayama abi. Nahtaju ila musaada. Nahtaj ila musaada. اتصل بالشرطه اتصل بالشرطه رخصتك من فضلك رخصك من فضلك داي يو من فضلك رخصك القيادة من فضلك داي اوتو min fadlik. Rahsit el Sayara min fadlik.